Allahumma hab quluban Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an Ashhadu anna sala Allahu akbar Allahu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاهَدُوا رسول من بعد ما تبين لهم الشيطان سوء إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يشقون رسول من بعد ما تبين لهم لهداه يضُر الله شيئاً وسَرْحِبُوا أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمْ فَيُحْقِمُ تَبَخُلُ وَيُخْرِجَ أضْوَانَكُمْ هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدَّعُونَ تُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمِنْ كُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ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 Allah-ol hamida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 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا Köszönöm szépen! Allah, Allah.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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينكم وتفاخر بينكم وتفاخر بين قبتكم في الأموال والأولاد كما تريقين أعجب الكفار نباتكم ما يهيج فترى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 ذلك على الله يسير لكي لا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مقتال فخورج الذين يبقلون ويأمرون الناس بالبهر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 شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالقريب. إن الله قوي عزيز.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 أَتَاعِهِم بِرُسُلِنَا وَقَالَ فِينَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ رَحْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً ما كتبناها عليهم إلا ابتضاء رضوان الله فما رعرها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا اي والله الذين امنوا فقولوا وامنوا برسوله يؤيكم كفلين من رحمته يؤيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأما الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله من العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاولكما إن الله سميع بصير الذين يواهرون منكم من نساءهم ما هن أمهاتهم إِنْ أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم لا يقولون مكرًا من القول والله وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون بما قضوا لِمَا قالوا يعودون لما قضى فتحرير رقبتهم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 فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ ۖ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُكْنِحُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِن الذين يحاربون الله ورسوله فبتوا كما فبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عمروا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد